نلعب. كان يتحدث عن الحضور الجماهيري كراما نقول الى الامام للاتحاد نعم. بول بول اول في المباراة المباراة المباراة باحت باسراها من قبل الفريقين وان يأتي الهدف الاول وبالتاني الاتحاد هنا يتخدم فيه الاول تسديد في المرمى لاحف معاي لاحف معاي تقدم الى الامام ولاحف التخنيه الدفاعيه ولاحف بوشروان هجوم ابو شروان هشام ابو شروان إذن يتقدم والكره في الاخير تصل إلى امين